حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ الله الْحَقَّ حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَائِلِينَ سُكُنٌ المعيب بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأت القافصه فاذا هي تعبان مبين فالقافصه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيض الناظرين ونزع يده فاذا هي بيض لَمَلَأٌ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ لَمَلَأٌ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ مِنْ أَرْضِكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أرضكم فماذا تأمرون سنذا تأمرون قالوا ارجه واقهه وارسل في المدائن حاشرين ان اوجه واقهه وارسل في المدائن حاشر بكل ساحر عليم كريم كل ساحل علينا وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قال نعم, قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا يا موسى قال ألقوا, قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم والظيم واوحينا الى موسى ان القى عصاه واوحينا الى موسى ان القى هي تلقف ما يافكون أوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون أوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون بغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر تساجدين أهو القياس حره